بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الكريم ا بن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه الاسلاميه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا يقول إ ذ ا دعا الامام إ ل ى ص ل ا ة الاستسقاء وكنت مقيما في بلد الامطار فيه غ ز ي ر ة هل يستحب لنا إ ق ا م ة ص ل ا ة الاستسقاء نعم يستحب لكم ص ل ا ة الاستسقاء ل أ ن الاستسقاء ليس لبلد واحد من بلدان المسلمين بل لعموم البلدان ف إ ذ ا احتيج إ ل ى نزول المطر في بلد من البلدان شرعت ص ل ا ة الاستسقاء و إ ذ ا دعا إ ل ي ه ا ا ل إ م ا م ت أ ك د ت وقد يكون نزول المطر في بلد أ و في م ن ط ق ة من المناطق لا يعني اكتفاء هذه ا ل م ن ط ق ة من المخزون من المياه ا ل ج و ف ي ة لا س ي م و أ ن المخزون من المياه مهدد فيه نقص كبير فالمطر يطلب نزوله للخصب و أ ي ض ا ليدخر في ا ل أ ر ض عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه يقول هل يجوز قول الله أ خ ف ى قدرته خلف إ ب د ا ع ه وقول شاءت ا ل أ ق د ا ر الله أ خ ف ى قدرته الله أ ي ض ا أ ظ ه ر قدرته الله جل و علا أ ظ ه ر قدرته و أ خ ف ى منها ما شاء فيظهر لبعض المخلوقين ما لا يظهر لغيره كل شيء من هذه المخلوقات تدل على قدره ق د ر ة الخالق جل و علا ف أ ظ ه ر منها ما شاء و أ خ ف ى منها ما شاء قول شاءت ا ل أ ق د ا ر ا ل م ش ي ئ ة من صفات الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء و ا ل أ ق د ا ر كان م ر ا د بها ما قدره الله وقضاه ف ن س ب ة ا ل م ش ي ئ ة إ ل ي ه ا تجوز و إ ل ا فالذي يشاء هو الله جل وعلا مقدر هذه ا ل أ ق د ا ر يقول هل الجهاد الدافع يسقط عند تمكن العدو من ا ل د و ل ة ويسقط عند العجز عنه يسقط عند العجز عنه ف إ ذ ا تمكن العدو من ا ل د و ل ة من من بلد من بلدان المسلمين و إ ذ ا نوزع هذا العدو خشي منه أ ن يقضي على المسلمين ب ا ل ك ل ي ة هذا عجز بلا شك هل ا ل إ س ب ا ل حرام أ م مكروه ا ل إ س ب ا ل حرام الاسبال حرام ف إ ن كان من غير خيلاء ا ففي النار و إ ن كان مع الخيلاء ا ف ا ل أ م ر أ ش د نسال الله العافيه و ح د ذ ن ي عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ت ر و ن قبلتي هذه وهذا استفهام إ ن ك ا ر ي لما يلزم منه أ ن ه م يظنون أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يراهم بدليل أ ت ر و ن قبلتي ها هنا ا ه تظنون قبلتي هنا فقط فوالله ما يخفى علي خشوعكم يعني في جميع ا ل أ ر ك ا ن من ا ل ص ل ا ة و قال بعضهم ان هذا العلم و عدم الخفاء إ م ا بوحي و إ م ا ب إ ل ه ا م لكن هذا فيه نظر للتصريح ا ل آ ت ي ب أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يراه من وراء ظهره فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إ ن ي لاراكم لا أ ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة خ ا ص ة به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من باب خرق العاده له صلى الله عليه و سلم من وراء ظهره يراهم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من وراء ظهره و من المعلوم المقطوع به أ ن عينيه كغيره في وجه لكن خرق الله له ا ل ع ا د ة فجعل ينظر من وراء من وراء ظهره كما ينظر من هو أ م ا م ه و هل هذا خاص ب ا ل ص ل ا ة أ و في جميع ا ل أ و ق ا ت النص دل على أ ن ه في ا ل ص ل ا ة بعضهم يقول أ ن ه كان ل و عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عين خلف ظهره و م بعضهم يقول بين كاتفيه لكن لم يدل على هذا دليل و يستغل بعض ا ل م ب ت د ع ة مثل هذا النص و يجعل أ ن ا ل إ ب ص ا ر غير متعلق بالبصر أ ن البصر مجرد سبب و السبب لا ق ي م ة له عند هذا المتكلم و لا أ ث ر له و إ ن م ا الله جل و علا يجعل ا ل أ ث ر عنده لا به يعني لا فرق في ا ل إ ن س ا ن بين ه وجهه و وقفه و لذا يقررون ه ذ ا م ذ ك و ر عندهم بالحرف وهو ب ا ل ل ز ا م أ ن ه يجوز أ ن يرى أ ع م ى الصين ب ق ة ا ل أ ن د ل س ع ن د ه م عند ا ل أ ش ا ع ر ا ل أ س ب ا ب لا أ ث ر لها ولا قيود لها و إ ن م ا توجد المؤثرات والمسببات عندها لا بها ويستدلون بمثل هذا الحديث ي ر ه م وراء ظهرهم لكن هل يوجد عند غيره مثل هذا هل هو مطرد غير مطرد هذا خاص به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ك ر ا م ا له و خ ر ق ل ل ع ا د ة من أ ج ل ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فمثل هذا الكلام لغه لا قيمه له لكي يقبلوا على صلاته م هذا م باب التخويف لهم ان لا ينشغلوا بغير ا ل ص ل ا ة نعم لكي يقبل ا ل ص ح ا ب ة على صلاتهم بكليتهم و من لازم ا ل إ ق ب ا ل بالقلب ا ل إ ق ب ا ل بالجوارح و الا انصراف القلب لا ي ر ا بمثل هذا النص نعم لكن إ ذ ا أ ق ب ل القلب لا شك ان الجوارح تبع له ولذا ترجم ا ل إ م ا م البخاري على هذا باب عظه ا ل إ م ا م الناس في اتمام ا ل ص ل ا ة و ذكر ا ل ق ب ل ة و مسلم باب ا ل أ م ر يعني في صحيح مسلم و إ ن كانت ت ر ج م ة لغيره باب ا ل أ م ر بتحسين ا ل ص ل ا ة و إ ت م ا م ه ا و الخشوع فيها على كل حال الخشوع سبق الكلام فيه وهو عند جمهور أ ه ل العلم س ن ة و أ و ج ب ه بعضهم و طالب بن رجب و الغزالي في تقرير وجوبه يقول و حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ي أ ت ي قباء راكبا و ماشيا ي أ ت ي قباء راكبا ت ا ر ة و ماشيا و قباء بضم القاف و ب ا ل م و ح د ة باء و هو ممدود قباء الهمس عند أ ك ث ر اللغويين و أ ن ك ر بعضهم القصر و هو موضع على ميلين أ و ث ل ا ث ة من ا ل م د ي ن ة موضع معروف فيه المسجد مسجد قباء هو أ و ل مسجد ف ن ا ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعد هجرته قبل دخوله ا ل م د ي ن ة و لذا يختلف اهل العلم في المسجد الذي اسس على التقوى أ و ل مسجد اسس على التقوى و كثير بل أ ك ث ر اهل العلم على أ ن ه قباء و إ ن كان النص في مسجده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ص ح لكن إ ذ ا نظرنا إ ل ى الواقع هل نقول قباء اسس على التقوى ولا ما س س على التقوى اسس على التقوى هل هو قبل مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و بعده قبله ولا يمنع أ ن يكون هناك أ و ل و أ و ل أ و ل أ و ل ي ة مطلقه و أ و ل أ و ل ي ة ن س ب ي ا و إ ل ا في النص في كون المسجد الذي اسس على التقوى و لعله المراد به المنصوص عليه في ا ل آ ي ة في س و ر ة التوبه ولا ينفي أ ن يكون مسجد قباء أ و ل مسجد و سلامه التقوى ل أ ن هذا و ص ف أ س س ه النبي عليه الصلاه و السلام و من المحال أ ن يكون على غير تقوى و وجوده في ا ل أ ع ي ا ن قبل مسجده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام راكبا ً و ماشيا ً راكبا ً ت ا ر ا ً و ماشيا ً أ خ ر ى جاء في البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ا ن عمر أ ن ذلك كل سبت فليحرص المسلم على هذه ا ل س ن ة إ ذ ا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إ ل ى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين وليس في ذلك شد للرحل و إ ن كان راكبا كان ي أ ت ي قباء راكبا ليس في هذا شد رحل ل أ ن ه ليس بالسفر فلا معارضه بين هذا وبين قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ثلاثه مساجد ل أ ن هذا ليس بالسفر في وليس فيه شد للرحل المقصود أ ن ه هل نقول أ ن هذا ا ل أ م ر مشروع ذهب إ ل ى قبو و ل ى غير مشروع كونه كل سبت منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعني الاتفاق يحصل م ر ة لكن كونه يتكرر منه مرارا يدل على أ ن ه مقصود فالسبت اولى من غيره يقول و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن النعمان بن م ر ة ا ل أ ن ص ا ر ي الزرقي ث ق ة من كبار التابعين و ه م من عده في ا ل ص ح ا ب ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما ترون في الشارب هذا تابع من كبار التابعين يقول أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو مرسل لكنه حديث صحيح مسند من وجوه عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن المغفل و أ ب ي ق ت ا د ة وابي سعيد وعمران بن الحسين المقصود ان له طرق ك ث ي ر ة يصح بها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب من الخمر ي ع ن ي هذا أ م ر يتعاظمونه السارق والزاني كل هذه من الفواحش ما ترون في مثل هذا ويريد أ ن يقرر شيء ك أ ن ش أ ن ه عندهم أ خ ف يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إ ن ش خ ص خرج من المسجد يوم ا ل ج م ع ة فوقع على أ م ه بين الناس ما ر أ ي ك م في هذا أ م ر ح ظ ي م في غايه ا ل ا السوء والقبح نعم لكن ما ر أ ي ك م في شخص نزل بيت جديد فذبح كبش على ع ت ب ت ه أ ي ه م أ ش د شرك شرك اكبر ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقرر ل ل إ ن س ا ن ش ن ا ع ة أ م ر فليقرنه بل يجعله أ ش د مما يستبشعه الناس في حياتهم هنا س ق ا ل ما ترون في الشارب و السارق و الزاني و ذلك قبل أ ن ينزل فيهم قالوا الله و رسوله أ ع ل م هذا من أ د ب ا ل ص ح ا ب ة حيث ردوا العلم إ ل ى الله جل و علا و إ ل ى رسوله إ ل ى عالمه قالهن فواحش وفيهن عقوبات لا شك أ ن ه ا فواحش وكبائر و أ س و أ ا ل س ر ق ة ب ك س ر الراء ويضبط بفتحها ا ل س ر ق ة ا ل س ر ق ة ا ل م ع ر و ف ة وهي أ خ ذ شيء خ ف ي ة هذه س ر ق ة و ا ل س ر ق ة جم سارق أ س و ا هؤلاء ا ل س ر ق ة جم سارق كتبه م ث ل ح ف ظ ة نعم مثل ف س ق ة كمفاسق و حافظ و كاتب أ س و أ ا ل س ر ق ة الذي يسرق صلاته الذي يسرق صلاته قال و كيف يسرق صلاته يا رسول الله كيف يسرق صلاته يعني هل يتصور أ ن ص ل ا ة تسرق يعني بالمعنى الحسي له الذي يسرق صلاه حقيقتها ا ل ش ر ع ي ة بينها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الذي يسرق صلاته يا رسول الله قال لا وكيف يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ر ك ع ه ولا س ج و د ه يعني ك أ ن ه يبخس منها ما وجب عليه نعم يبخس منها ما وجب عليه وهذه ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة ل ل س ر ق ة س ر ق ة ا ل ص ل ا ة طيب س ر ق ة ا ل أ ح ا د ي ث كيف تكون س ر ق ة ا ل أ ح ا د ي ث هل ي أ ت ي شخص إ ل ى بيت شخص ويجد أ ح ا د ي ث ه م ك ت و ب ة فيسرقها منه هذه ا ل م ك ت و ب ة في الصحف وفي الكتب هذه ا ل س ر ق ة ح س ي ة معروفه لكن هل هي ا ل س ر ق ة التي يرمى بها الرواه ا ل س ر ق ة غ ا ض ح ه ذ ه ولا يسرقها راوي بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ر و ا ة ما يسرقون يسرقها السراق ي أ خ ذ كتاب يسرق من بيته ويبيعه لكن س ر ق ة ا ل ح د ي ل ل ر و ا ي ة غير هذه التركيب إ س ن ا د ه بلا شيء فهذه حقائب خ ا ص ة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وجاء النهي عن تشبيه البيوت في القبور و جاء أ ي ض ا بيان أ ن أ ف ض ل ص ل ا ة المرء في بيته إ ل ا ا ل م ك ت و ب ة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ل أ ن هذا أ ب ع د عن الرياء و أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص و ليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء و أ ط ف ا ل ولا شك أ ن المراد بذلك ا ل ن ا ف ل ة أ م ا ا ل ف ر ي ض ة ب ا ل ن س ب ة للرجال لا بد أ ن تؤدى في المساجد حيث ينادى بها فلا يسوغ لمن يسمع النداء أ ن يصلي في بيته أ و في دكانه أ و في مقر عمله إ ل ا أ ن يصليها في المسجد حيث ينادى بها قد يعرض لبعض ا ل أ م ا ك ن كمحل العمل مثلا ً أ و محل ح ر ا س ة بحيث يضيع ما وكل إ ل ي ه حفظه يسوع ل ه أ ن يصلي في مكانه وفي مقر عمله و إ ذ ا كان بعيدا عن المسجد فالارض جعلت مسجدا وطهورا كما في حديث الخصائص يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص باستثنائه وذكرنا أ ن التخصيص لحديث جعلتي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا هو قول جمهور اهل ل ع ل م فمما ت ق ص به هذه ا ل ج م ل ة من حديث الخصائص ا ل م ق ب ر ة ا ل م ق ب ر ة فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليل على أ ن المقابر لا يصلى فيها لا تصلوا إ ل ى القبور و إ ن قال بعضهم م ن أ ح د الخصائص لا تقبل التخصيص كابن عبد البر لكن قوله مرجوح وبينا ذلك في مناسبات ك ث ي ر ة يقول حدثني عن مالك النافع أ ن عبد الله بن عمر كان يقول إ ذ ا لم يستطع المريض السجود أ و ماء ب ر أ س ه إ م ا ء يعني إ ل ى ا ل أ ر ض يومئ ب ر أ س ه وكذلك إ ذ المستطع ي ا ل ركوع من المستطع ركوع سجود أ و ما أ ب ي هما ويجعل سجود ه أ خ ف ى من ر ك و ع ه و م ربنا هذا و ل ميرفع إ ل ى جبهه ت شيئا يان يسجد علي ه من وساد ة أ و تك أ أ و شيء من ذلك أ ولا ي ض ع ي د ه أ ي ض ا ي س ج د علي ه ا ل أ ن ب ع ض ا ل ن ا س يرفع ي د ه هكذا يسجد علي هذا ليس بالمشروع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام راى الذي يسجد على الوساده فرمى بها و أ م ر ه ب ا ل إ ي م ا ن فبعض الناس إ ذ ا أ ج ر ى ع م ل ي ة في عينيه أ و في إ ح د ا ه م ا و نهاه الطبيب عن السجود و عن الركوع ي و م إ ي م ا ن بقدر ما يستطيع ولا ي ز م ه أ ن يرفع ش ي ء أن يسجد عليه لكن إ ذ ا كان هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما احتاج إ ل ى رفع و لا وضع و لا حمل بان يكون شخص ي ق ر أ على مكتب ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن على مكتب ثم مر ة ب ا ي ة س ج د ه هل يلزمه ان ينزل على ا ل أ ر ض و يسجد على نفس المكتب نعم ل أ ن ه مناسب يعني ك أ ن ه على ا ل أ ر ض و لم يرفع شيئا و لا يعوق هذا السجود الكامل أ م ا كونه يرفع شيئا يسجد عليه فهذا مكروه ا عند جمهور العلماء يقول حدثني عن مالك عن ر ب ي ع ة ا بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا جاء المسجد و قد صلى الناس و ب د أ ب ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و لم يصل قبلها شيئا جاء في وقت الاحتمال أ ن يكون م ت س ع و أ ن يكون الاحتمال ا ل آ خ ر أ ن يكون قد ضاق عليه وقت ابن عمر أن ن ق ل عنه بهذا الاسناد الصحيح اعوذ بن ع م ن ه كان ي ب د أ ب ا ل م ك ت و ب ة أ ن ي أ ت ي و قد صلى الناس الظهر وبقي على خروج وقتها ساعتان ي ب د أ بالمكتوب ثم بعد ذلك يقضي الرواتب ا ل ق ب ل ي ة و ا ل ب ع د ي ة أ ق و ل ابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صلاه ا ل ف ر ي ض ة كان إ ذ ا جاء المسجد وقد صلى الناس كان هذه تدل عليه ش على استمرار وهل هذا من ديدن ابن عمر النهيج والناس قد صلوا أ و قد تقال هذه ا ل ك ل م ة مع ه انه لم يحصل ل ه م ر ة و ا ح د ة و لا يظن بابن عمر انه حال حالنا و حال كثير من طلاب العلم الذين لا تجد فرقا بينهم و ب ن عوام الناس في كونه ر ك ع ة ركعتين أ ح ي ا ن ا ا ل ص ل ا ة كلها و أ ح ي ا ن ا يركب ا ل س ي ا ر ة و يصلي قدام نعم و تفوت ا ل ص ل ا ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة هذا كثير في أ و ص ا ط طلاب العلم مع ا ل أ س ف الشديد يوجد هذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا جاء إ ل ى المسجد وقد صلى الناس و ب د أ ب ص ل ا ه ا ل م ك ت و ب ة ي لا فرق بين أ ن يدرك ا ل إ م ا م وقد ق ي م ت ا ل ص ل ا ة يصلي مع ا ل إ م ا م وبين أ ن ت ف في و ت ا ل ص ل ا ة ف ي ب د أ ب ا ل م ف ر و ض ة اهتماما ب ش أ ن ه ا اهتماما ب ا ل ف ر ي ض ة قبل ا ل ن ا ف ل ة مع س ا ع ا ت الوقت ومع هذا لم ي س ل د قبلها شيء هذا ر أ ي ابن عمر لكن لو ب د أ ب ا ل ن ا ف ل ة ا ل ق ب ل ي ة مع س ا ع ا ت الوقت لا سيما هو ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما فاته وقت ص ل ا ة الصبح ب د أ ب ا ل ن ا ف ل ة يعني مع فوات الوقت فعندنا صور لهذه ا ل م س أ ل ة ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن و قد صلى الناس و بقي من الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع ا ل ف ر ي ض ة و يزيد عليها هل ا ل أ و ل ى ان ي أ ت ي بالنوافل ا ل ق ب ل ي ة و ي ب د أ ب ا ل ف ر ي ض ة نعم ا ل أ و ل ى ان ي أ ت ي بالنوافل ل أ ن الوقت في متسع و كون النوافل تؤدى أ ف ض ل من كونها تقضى ل أ ن الاتيان بها بعد ا ل ص ل ا ة قضى و لذا تقدم عليها ا ل ن ا ف ل ة ا ل ب ع د ي ة يعني لو شخص جاء و الصلاه قد اقيمت ص ل ا ة الظهر مثلا و ا ل ق ب ل ي ة أ ر ب ع ركعات و بعدها ر ك ع ت ه ن اذا سلم و جاء ب ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م و ق و ت ة في هذا الوقت يصلي ا ل ن ا ف ل ة ا ل ب ع د ي ة أ د ا ء ثم بعد ذلك يقضي ا ل ن ا ف ل ة ا ل ق ب ل ي ة ا ل ر ا ت ب ة ا ل ق ب ل ي ة هنا إ ذ ا جاء و الوقت فيه متسع م ي ب د أ بالنوافل ا ل ق ب ل ي ة ثم ا ل ف ر ي ض ة ثم ا ل ب ع د ي ة و مثله لو نام عنها حتى خرج و ق ت ه ي أ ت ي بها على هذا الترتيب ل أ ن النبي صلى ر ك ع ة الصبح قبل ص ل ا ة الصبح و قد طلعت الشمس لكن إ ذ ا انتبه من نومه و قد بقي من الوقت ما يكفي ل ل ف ر ي ض ة فقط نقول ي ب د أ ب ا ل ف ر ي ض ة ل أ ن ه يؤدي ا ل ف ر ي ض ة أ ف ض ل من أ ن ينشغل بنافله فلو قدم النوافل ا ل ق ب ل ي ة مع اتساع الوقت كان أ و ل ى وعلى كل حال هذا اجتهاد ب ن عمر و ب ن عمر صحابي من اهل التحري والاقتداء والائتساء لكن لا يعني أ ن ه يعني قوله راجح في كل شيء نعم يعني هو مصلي الننافله ب ي ل ت و ب ه ج ل ا إ ل ى أ ن ي ن ت ه ي مصليه م م ن ت ه ي لو شلون يصلي والناس يصلون لا لا ما يمكن أ ن ينشغل ابن عمر ا يصلي النافذه في بيته ويعرف وقت ا ل ق ا م ة طيب الان اذا عرف جزم يقينا أ ن ا ل ص ل ا ة انتهت يذهب ا ل م س ج د ليؤدي ا ل ف ر ي ض ة ويصليها في بيته فله مثل أ ج ر ه هذا إ ذ ا جاء لكن إ ذ ا عرف يقينا جزم يقينا أ ن ا ل ن ا ل ت ص ل ب نحن ما يلزم من ت ي ا ن المسجد ل أ ن المسجد إ ن م ا جرم اجل ا ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ا ع ة انتهت ا ل ص ل ا ة في المسجد مش رعيتها ل أ ج ل ا ل ج م ا ع ة والصلاه قد ا ن ت ه على كل حال ه ا ج ت ه ا د ابن عمر حرصا على ا ل ف ر ي ض ة ومبادره ومسارعه ل إ ب ر ا ء ا ل ذ م ة من عهدتها لكن لا يعني أ ن ه هو الراجح إيه. إيه لعله من باب ا ل ت أ د ي ب ل أ ن ه ل ع ه من باب ا ل ت أ د ي ب أ ن ك طالع طالع كونك ت ت أ خ ر ما ينفعك نعم ابن عمر رضي الله عنهما ذ ا ت أ خ ر عن أ و ل الوقت وجاءوا الناس قد صلوا هو يفترض أ ن الناس لم يصلوا ف أ و ل ما ي ب د أ به الفريضه ة فأول ما يبدأ ل ما ي حرصا ع ا ف ك أ ن الناس لم يصلوا فينشغل ب ا ل ف ر ي ض ة فكما أ ن ه ينشغل ب ا ل ف ر ي ض ة لو لم يسلم ا ل إ م ا م فكذلك ينشغل ب ا ل ف ر ي ض ة إ ذ ا سلم الامام يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما يعني قال وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته يصلي بكلام يسمع فرجع إ ل ي ه عبد الله بن عمر فقال له إ ذ ا سلم على أ ح د ك م ويصلي فلا يتكلم يعني برد السلام ل أ ن ه مفسد ل ل ص ل ا ة عند الجمهور هذا كلام و ا ل ص ل ا ة لا يصلح فيها كلام الناس رجع إ ل ي ه عبد الله بن عمر فقال له إ ذ ا سلم على أ ح د ك م ويصلي فلا يتكلم يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أ ن يسلم من صلاته او بعد السلام نعم, نعم. فرجع إ ل ي ه عبد الله بن عمر فقال لما سلم على احد ا ل م ص ل ي فلا يتكلم ايه رجع خمس ش ص يوم ن رجع ي سمعه يرد كلام رجع عليه على كل حاله احتمال لانه ما يدرى له ب ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى باق ي على ثلاث ركعات او قبيل السلام نعم, نعم. هذا احتمال نعم. وفي مثل هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا احتج إ ل ى تنبيه المصلي نعم نعم إ ذ ا احتيج إ ل ى تنبيه المصلي يكلم بكلام ولا ما يكلم ل أ ن ه احتمال ي ج و ا ح ن س ا ن ي س ل م عليه ويرد عليه السلام وهو في ا ل ص ل ا ة نعم فيكلمه في ا ل ص ل ا ة يعني نظير لما حولت ا ل ق ب ل ة وجاء إ ل ى القبله ومصلون نعم كلمه م ل م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة نعم يقول هو يصلي فلا يتكلم طيب لو قدر أ ن واحد سلم ورد عليه وقال له مثل هذا الكلام ي سلم على أ ح د ك م ويصلي فلا يتكلم فقال جزاك الله خيرا يقال هذا ترى يصير ايش نقول بطله صلاته ولا نعم. نعم فلا يتكلم يا اخي لينهاها الان اخبره بالحكم لما رد السلام م ب ط ل ل ل ص ل ا ة يعني مع العلم به رد السلام م ب ط ل ل ل ص ل ا ة لكن هذا جال وقال له لا ترد, ترد. ع ل تتكلم قال و ا جزاك الضخم نعم. نعم. نعم نعم عرف الحكم نعم, نعم. لا هذا عرف ا ل حكم قيل له إ ذ ا سلم على احد ا ل م ص ل ي فلا يتكلم وليشر بيده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يرد السلام ب ا ل إ ش ا ر ة ثم بعد هذا هل يشرع السلام على المصلي وعلى قارئ ا ل ق ر آ ن أ و لا يشرع نعم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسلمون عليه ويرد ب ا ل إ ش ا ر ة ولم ينكر عليهم نعم يحصل بعض التصرفات من بعض الناس من لا شعور واحد دخل المسجد فلما أوصل الصف قال كم صلى الله عليه وسلم يسال واحد من كم صاف يعني ما أ د ر ي يعني مسبوق مثله ما يدري هذه إ ش ا ر ة مفهمه لها أ ث ر في الصلاه ولا أ ث ر ذلك هذا من لا شعور يعني ما, ما يشعر على كل حال إ ذ ا كان مغلوب على امره ما من غير اقول تكلم لا شعور أ و مغلوب يعني مثلما لو جاء واحد اضرب ضربه بيده فتكلم كلاما مثلما يقول أ ي مضروب ق ا ل أ ح م د هذا يحصل ل سيما من المراهقين يحصل كثير هذا نعم المراهقين يحصل منهم كثير اذكر ع ي د ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة لما نزل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين أ م ر و ا بالسكوت ونهوا عن الكلام وهذه ا ل ص ل ا ة لا يصلح فيها كلام الناس فالكلام الذي ليس من أ ص ل ا ل ص ل ا ة يبطله تبطل ا ل ص ل ا ة بالكلام لكن الكلام المقصود المراد به المقصود المقصود ولذا مر علينا في درس ا ج ر م ي ة في تعريف الكلام نعم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع المفيد بالوضع يعني بالقصد فغير المقصود لا يسمى كلامك كلام ككلام النائم مثلا نعم و بعض الشراح يقول بالوضع يعني بالوضع العربي فيخرج كلام ا ل أ ع ا ج م لكن هل كلام ا ل أ ع ا ج م تبطل به الصلاه ولا تبطل تبطل ب ا ل ص ل ا ة بلا اشكال نعم في ا ل ن ا ف ل ة والله الفريضه ة يجب الاحتياط ل ا يجب الاحتياط له ا لكن إ ذ ا كان هناك ه ل ك خطر من النار أ ن تحرق من حولها أ و ذهب إ ل ي ه ا طفل أ و شخص لا هذا لا بد أن وحتى ب ا ف ر ق كيف والله حسب علمها وجهلها إ ذ ا كانت ج ا ه ل ة تنبه الى ان مثل هذا لا يصلح على كل حال رد السلام مفسد ا ل ص ل ا ة عند الجمهور و ق ا ل ق ت ا د ا و الحسن و طائفه يجوز رده كلاما يجوز رده كلاما و أ م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان يرد السلام ب ا ل إ ش ا ر ة يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا وهو مع ا ل إ م ا م نسي صلاه ة فلم ي ذ ك ر الظهر إ ا الإمام صلاة ا وهو مع ل نسي صلاة الظهر ثم لما دخل مع ا ل إ م ا م في ص ل ا ة العصر ذكر مما صلى الله هل تجزئ هذه ا ل ص ل ا ة عن الظهر تجزئ لماذا لانه دخل ب ن ي ة العصر ل أ ن ه المساله المفترضه فيمن نسي الظهر لكن من فاتته الظهر و عرف أ ل ن ا ف ا ت ت ه و ر أ ى الناس يصلون العصر دخل معهم ب ن ي ة الظهر تجزي على ق و ل الراجح و ان كان ا ل م س ا ل خ ل ا ف ي ة شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء و في ظنه أ ن ه م يصلون المغرب هو صلى المغرب مع الجماعه ة و ناسي صلى المغرب فدخل و الناس يصلون العشاء و في ظنه أ ن ه م يصلون المغرب لما قاموا إ ل ى الرابعه جلس و سبح هذه واقع و قبيل ركوع ا ل إ م ا م تذكر أ ن ه ا العشاء فقام لياتي معهم بالرابعه ص ل ا ة ا ل ص ح ي ح أ ولا غير صحيحه لماذا ا ل ن ي ة و م ا ن و ص ل الصلاه هنا يقول من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا وهو مع ا ل إ م ا م يعني نسي الظهر فصلى العصر مع ا ل إ م ا م ب ن ي ة العصر مقتضى كلامه أ ن ه لا يقطع ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م فليصلي ا ل ص ل ا ة التي نسي يصلي ا ل ص ل ا ة التي نسي يصلي الظهر إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م ثم ليصلي بعدها ا ل أ خ ر ى يعني يعيد ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى نعم لماذا ل أ ن الترتيب واجب الترتيب واجب بهذا قال ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة والشافعي رحمه الله يقول اعتد ب ا ل ص ل ا ة التي ص ل ا مع ا ل إ م ا م وفي كتب الفقه لبيان أ ن الترتيب واجب يقولون ولا يسقط الترتيب إ ل ا بنسيانه أ و ب خ ش ي ة فوات وقت اختيار الحاضره ة إلا ا ب ن ن س ي أو بخشية فاذا و ت وقت اختيار الحاضرة ف إ نسي و ص ل العصر قبل الظهر ناسيا صح ا ل ص ل ا ة العصر ويلزمه اعادته و هنا في ا ل ص و ر ة التي معنا نسي لكن هل نسي حتى صلى العصر أ و ذكرها في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة فلم يذكر الا و هو مع ا ل إ م ا م أ ن ا ذكر ن ك هو مع ا ل إ م ا م طيب اذا نسي ص ل ا ة الظهر و دخل مع ا ل إ م ا م ب ص ل ا ة العصر و صلى ركعتين مع ا ل إ م ا م تم تذكرك هل يقطع الصلاه و يكملها مقتضى كلامه أ ن ه يتمها لا يقطع صلاته لكن هل يعتد بها عن الظهر أ و العصر لا لا يعتد ب ع ن ه شيء منه لكن يلزم م ت ا ب ع ة ا ل إ ي م ا ن وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه لكن لو قطعها و أ د ر ك ركعتين ب ن ي ة الظهر نعم و أ ك م ل ه ا ثم جاء بالعصر ليدرك ا ل ج م ا ع ة أ و لو لم او ل نعم كان هذا هو ا ل م ت ن ع م حاجه ح ا ج ة نعم وهي ن ا ف ل ة وكان بي أنت ا ف ت ر ض ا لم س أ ل ة م ا ه و م ع ي م ا هو ن ف س ه ا ل م أ م و ع م نعم نعم نعم نعم ن ي م نعم نعم نعم نعم نعم ع ل ي ه الوقت و خ ش ي م نعم نعم نعم ن ع ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ل ي م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا من باب م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م لا س بس يمه أ ن ه ا م س أ ل ة ص ل ا ة الليل يعني فصلها عن الوتر والوتر جزء منها و يجوز وصله و فصله الامر فيه س ا ع ة يقول و حدثني نعم ش و ي شويه و ا ل ل ه إ ذ ا خشي أ ن يكون سببا في بطلان صلاته نعم لا يسلم عليه إ ذ ا ما خ ش و يعرف أ ن هذا يعرف الحكم و انه ف و ه يرد ب ا ل إ ش ا ر ة يجوز يجوز ان في الصلاه ة شغلا هو منشغل ب ا ل ص ل ا ة ه و منشغل ب ا ل ص ل ا ة يعني كون النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما انكر عليهم د ل ي على ا ل ج و ا والا في ا ل أ ص ل إ ن في الصلاه ة شغلا نعم والله ان كان ت ر ت ب عليه ا ش غ ا ل ا ومصلي يبي ينشغل ا ل أ ح س ن ب ش ك لكن السلام عليه جائز بلا شك نعم هذه لا ت ج س ي لا ظهر ولا أ ص غ ر ل أ ن الترتيب واجب الترتيب واجب ولا يسقط الا بنسيانه ا ل آ ن هو نسي نسي انه ما صلى الظهر حتى فرغ منها هذا منصوص عليها النسيان يسقط الترتيب ثم ي أ ت ي بالظهر ما فيش كاشف منصوص、علي. لا ب ن س يقول ا ن نعم ي حدثني عمالك عم ن عن يحيى بن سعيد عن ا ل أ ن ص ا ر ي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة كنت أ ص ل ي هذا واسع بن حبان ب ل م و ق ف المازني قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة فلما قضيت صلاتي انصرفت إ ل ي ه من قبل شقي ا ل أ ي س ر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أ ن تنصرف عن يمينك ف قال فقلت ر أ ي ت ك فانصرفت إ ل ي ك قال عبد الله ف إ ن ك قد أ ص ب ت ك الان ابن عمر وين وجه وعبد الله بن عمر مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة مهما سالت ج ه ة الغرب ق ب ل ة غير الغرب نعم خلونا ج ه ة ا ل ق ب ل ة إ ن ه ج ه ة مستدبر أ و مستقبل او شصير ابن عمر ابن عمر مستدبر ا ل ق ب ل ة لو كان مستقبل أ و مستدبر ابن عمر كان هذا ينصر بيمين ولا شمال لا يفرق يقول كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة ما فيما يدل على انه يسار ولا يميل الا من خلال انصراف المصلي يقول كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمرو مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة مسند ظهره متكئ الى جدار ا ل ق ب ل ة فلما قضيت عن يتمممت ا ل ص ل ا ة ص ر ف ت إ ل ي ه من قبل شقي ا ل أ ي س ر من ج ه ة ا ل ش ق ا ل أ ي س ر ص ر ف عليه اليه هكذا كيف استقبل القبله هذا الخبر يقول ص ر ف ت إ ل ي ه من قبل شقي ا ل أ ي س ر فقال ما منعك لا ا ذ كان خلفه يستوي ل أ ن ا ل ح ر ك ة و ا ح د ة ا ل د و ر ة و ا ح د ة نعم هو إ ن كان ب ن عمر في ا ل ج ه ة هذه م س ت ق ب ل الشام نعم, نعم. وينصرف إ ل ي ه هكذا لكن هو ب ا ل ن س ب ة ل ل م د ي ن ة مستقبل مصر, مصر. مصر. نفترض انه هذا المسجد ل أ ن هذا ما له أ ث ر في تغيير المكان نفترض انه في هذا المسجد إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينصرف إ ل ى ج ه ة اليسرى يكون من ا ل ج ه ة هذه نعم, نعم. إ ل ى ا ل ج ه ة هذه يسار القبله يكون لكن هل يمكن أ ن ن س م ى جدار القبله ل أ ن ه لو كان لو كان في جدار القبله الذي هو أ م ا م ه محتاج ل ل ا ن ص ر ا ف أ ص ل ا نعم و إ ن كان خلف ظهره يستوي يمين أو ليسر ا ل د و ر ة و ا ح د ة ا ح ن ا نريد تحليل نص أ م ا م ن ا ا ل آ ن فلما خ ض ي ت ا ل ص ل ا ة انصرفت إ ل ي ه من قبل شقي ا ل أ ي س ر يعني استدار إ ل ي ه من جهات الشقه ا ل أ ي س ر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أ ن تصرف عن يمينك قال فقلت ر أ ي ت ك فانصرفت إ ل ي ك قال عبد الله ف إ ن ك قد أ ص ب ت إ ن قائلا أن يقول انصرف عن يمينك ف إ ذ ا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إ ن شئت عن يمينك و إ ن شئت عن يسارك و هذا يخاطب به ا ل إ م ا م و المنفرد إ ن شئت عن يمينك و إ ن شئت عن يسارك و جاء في حديث أ ن س كان النبي صلى الله عليه و سلم ينصرف عن يمينه وجاء في حديث مسعود أ ك ث ر ما ر أ ي ت ه رسول الله ل ع ينصرف ه وسلم أ عن شماله فدل على أ ن م ا س أ ل فيها س ا ع ة أ ن ص ر ف عن يمينه أ و عن شماله لا, لا اشكال إ ن شاء الله تعالى ا ل آ ن ظهر موقع ابن عمر من المصلي وين كان ي ن ص ب عن يمينه ويساره فالدرع الفر وحده ا انت تفاهمت هو خ ل ف م ب ا ش ر ة إ ذ ا كان عن يسالف سواء على جدار ذا او جدار ذاك ما يفعل تقول هناك, هناك على كل حال هذاك جدار ا ل ق ر ى ه و جدار ا ل ق ر ى نعم, نعم. ويمكن عن يساره فانحرف اليه قليلا إ ل ى ل ا س ت د ا ر ه نعم الانصراف الاستداره عن ج ه ة ا ل ق ب ل ة ليس المراد به السلام السلام اليمين قبل قولا ب ل ق واحدا الانصراف عن ج ه ة ا ل ق ب ل ة الاستداره او مجرد ا ل ح ر ا ف المؤمن لا ينصره الى ج ه ة القبله ة إ ل يعني نفترض أ ن هذا المسجد المسجد الاصلي جيد و ا ل ت و س ع من أ م ا م ا طيب ابن عمر على ظ ه ر ا ل ج ه ة القبله ولا ج ه ة الشرق ج ه ة ا ل م ع ا ك س ة وجهه و ج ه و ج ه وجهه وجه وجه وجه ل ى ج ه ة الشمال لا إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة وهذا بينه وجدار طيب شلون نشوف شلون ي س ت د ي ا ليراه ل ي يعني بالباب الذي يدخل الى التوسع, بالباب اللي يدخل التوسع ل ا ك ل ح ا ل ا ل ص و ر ة ما ي ب واضحه الا أ ن ه عن يساره بن عمر يقع عن يسار واسع بن حبان ولذا انصرف إ ل ي ه سواء كان خلفه أ و أ م ا م ه المقصود أ ن ه انحراف إ ل ي ه من ج ه ة اليسار أ ق ر ب من انحراف إ ل ي ه من ج ه ة اليمن هذا كل ما في ا ل م س أ ل ة و المقصود من سياق الخبر واضح المقصود من سيره الخبر واضح هو أ ن ه يستوي أ ن ينصرف المصلي عن يمينه أ و عن شماله وثبت عنه عليه عن الصلاه والسلام كان ينصرف عن يمينه وثبت عنه أ ن ه كان ينصرف عن شماله يقول احدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن رجل من المهاجرين لم ير به ب أ س ا من المهاجرين يعني صحابي ولا من أ ب ن ا ئ ه م سؤال لم ير به ب أ س ا يحتاج أ ن يقال هذا ها؟ ها؟ نعم يقول عن رجل من المهاجرين لم ير به ب أ س ا انه س أ ل عبد الله بن عمرو بن العاص و المهاجرين ا ل أ و ل ي ن نعم احتمال أ ن تكون ا ل ه ج ر ة غير ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى نعم احتمال أ ن ه هاجر بعد ذلك و قد يحتمل أ ن يكون بعد و ف ا ة النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ش و ا ل م نعم من المهاجر لا ما يلزم من م ك ة من البوادي من البوادي ما ه يلزم ل أ ن قوله لم ير به ب أ س ا يدل على أ ن ه لو كان من المهاجرين ا ل أ و ل ي ن ما يحتاج الى ان يقل فيه مثل هذا و إ ن كان أ ب و حاتم الرازي قال في بعض ا ل ر و ا ت من المهاجرين ا ل أ و ل ي ن م ج ه و م لا لاحد أ ب و حاتم يطلق الجهاله في اجزاء إ ط ل ا ق ا ت ك ث ي ر ة لم ير به باسا وسيم ان ا ل إ م ا م مالك من أ ه ل التحري على كل حال ياتينا الخبر يقول أ ن ه س أ ل عبد الله بن عمرو بن العاص أ ا ص ل ي في عطن الابل يعني موضع بروكها عند الماء خ ا ص ة وقيل م أ و ا ه ا مطلقا فقال عبد الله لا يعني لا تصلي فيها ولكن صلي في مراحل الغنم والمراد مجتمعها في آ خ ر النهار و موضع مبيتها و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام سئل عن ا ل ص ل ا ة في مرابض الغنم و عن ا ل ص ل ا ة في مبارك ا ل إ ب ل فمنع من ا ل ص ل ا ة في مبارك ا ل إ ب ل و أ ذ ن ف ا ل ص ل ا ة في مرابض الغنم فدل على أ ن هناك فرق بين مبارك ا ل إ ب ل و مرابض الغنم و أ ر و ا ث ه ا و أ ب و ا ل ه ا ط ا ه ر ة الجميع أ ب و ا ل ه ا و ر و ا ت ه و ط ا ه ر ة لكن أ ه ل العلم يلتمسون حكم من هذا التفريق نعم منهم من يقول ان الابن لا تكاد ت ه د أ ف إ ذ ا صلى في مباركها وبقربها خشي عليه أ ن يتضرر إ ذ ا نفرت ومنهم من يقول ان مباركها م أ و ى للشياطين بخلاف مرابط الغنم المقصود أ ن ه ا استنباطات من أ ه ل العلم ويبقى ان الحكم في هذا هو النص الحكم في هذا هو النص و أ م ا ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة فتحتاج الى نقل لا سيما ان مثل هذه ا ل أ م و ر مما يخفى يعني ظاهرا ً فيما يظهر للناس هل هناك فرق نعم المكان طاهر المكان طاهر سواء كان في مبارك الابل أ و من مرابط ا ل كلها طاهر والذين يقولون ن ج ا س ة أ ب و ا ل و أ ر و ا ث ا ل إ ب ل يقولون ب ن ج ا س ة أ ر و ا ث و أ ب و ا ل الغنم لا فرق والذين يقولون ب ط ه ا ر ة هذه يقولون ب ط ه ا ر ة ه ذ ه ف ا ل أ م ر الحسي لا فرق يعني جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر مثل ما قيل في الوضوء من لحم ا ل إ ب ل و عدم الوضوء من لحم الغنم التمسوا ي ع ن فيها شياطين أ و جن خلقت من جن أ و امور يعني كلام استنباطات من أ ه ل العلم ا ل د س و م ز ا ئ د ة و الدهون ة تخفف بالوضوء على كل حال الكلام كثير لان في هذا و ا ل أ ص ل والمعول عليه هو النص الذي فرق بين ا ل أ م ر ي ن جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر مما لا يعلم لا اعلم صحته ل آ ن ه جن خلقت من جن لكن جن خلقت من جن بهذا لكن اللفظ لكنه لاي خاله يثبت ولا يمكن أ ن ترد ا ل ش ر ي ع ة بالتفريق بين المتماثلات او ا ل ج ن ب بين المختلفات لكن قد يكون عدم إ د ر ا ك هذا لقصور أ و تقصير ما ن ن س ب ه ذ ا ا ل ش ر ي ع ة فيبقى الحكم المعقوله ل م ؤ ث ر ة بولها طاهر واروثها طاهر وش المعنى من ا ل ص ل ا ة يعني كونها في باب الهدي والاضحيه نعم ملحقه في ا ل إ ب ل هذا امر ثاني نعم يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن ه قال ما ص ل ا ة يجلس في كل ر ك ع ة منها سعيد بن المسيب يطرح هذه ا ل م س أ ل ة وطرح العالم م س أ ل ة على جلسائه وطلابه له أ ص ل ترجم البخاري رحمه باب طرح ا ل إ م ا م ا ل م س أ ل ة وقوله حديث ا ل ن خ ل ة من حديث ب ن عمر ت ش ب ي ه ا ل ن خ ل ة بالمؤمن على كل حال هذا له أ ص ل لكن لا يقصد بذلك التعنيت والتعجيز ولا يبالغ في التعميه إ ن م ا يقصد بذلك م ع ر ف ة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم وشحن هممهم ا أ ي ض ا وهنا يقول سعيد بن المسيح ما صلاه نجلس في كل ر ك ع ة م ن ه ا يعني بعد كل ر ك ع ة ش ه د و أ ق و ل ما ص ل ا ة التشهد فيها أ ك ث ر من عدد الركعات نعم. نعم هو جوابها المغرب وفي سؤالنا أ ي ض ا المغرب نعم. نعم يعني جلس مع ا ل إ م ا م التشهد ا ل أ و ل ف ا ت و ه ركعتان و أ د ر ك التشهد ا ل أ و ل يتشهد معه ثم يتشهد معه ثانيه ثم ي أ ت ي بركعه فيتشهد في ثم ي أ ت ي بالثانيه ت ش د يكون أ ر ب ع تشهدات في ثلاث ركعات وهنا يقول هي المغرب اذا, فاتت كم إذا فاتك منها ر ك ع ة ت ش ا ه د ثلاث مرات نعم ونقول يمكن أ ن تصور ب أ ر ب ع ه تشاهدات كما سمعنا وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها ا ل ث ن ا ئ ي ة ما فيها اشكال إ ذ ا فاتك ر ك ع ة ا ل ث ن ا ئ ي ة ما فيها اشكال لكن ا ل ر ب ا ع ي ة كيف يتصور أ ن تجلس في كل ر ك ع ة في ا ل ر ب ا ع ي ة إ ذ ا أ د ر ك ت الرابع ة أيها يجلس مع الامام هذا أ و ل شهود ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة ثم ي أ ت ي بركعتين و ت ش ه د صح ثلاث شهودات ثلاث شهودات وركعات ا ل أ ر ب ع ة أ ق و ل كيف نتصور أ ن الرباعيه ة تفيها ا ر ب ع ة شهودات يعني ا ل ث ل ا ث ي ة متصوره تفيها ا ر ب ع ة شهودات نعم يعني ي ش ه و يتشهد لا لا ط ر ح ا ل م س أ ل ة على أ س ا س أ ن ه ا تشهد مع الذكر مقصود ولا مع الساعه بعد نعم. لكن ما يجلس في كل ر ك ع منها تشهدين متواليين لا لا يعني تشهد ا في كل ر ك ع منها هي المغرب اذا بدت ك وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها فجاه هي لا انا الاشكال عندي في ا ل ر ب ا ع ي ة يقول وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها لا, لا يعني طريقتك في طريقه ا ل ص ل ا ة كلها نعم لان ذكرنا توفي الساخو يعني متصور انه يتشهد ما ل نهايه لكن يبقى ان ه في الذكر هنا وهو ذاكر وهذا مما يثبت تبعا لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا ث ل ا ث ش ه د ا ت بطل ا ل ص ل ا ة نعم ما ذ ا يثبت تبعا لا هو المغرب انتهينا منها يعني هو في حكمها جميع الصلوات ا في حكمها جميع الصلوات ا من ف ي ه ا من الشراح ذكر شيء أ ظ ن اذا سبقه الحدث ا نظروه نعم ثم خرج بعد ا ل ث ا ل ث ة ثم عاد نعم أ د ر ك مقيم من ص ل ا ة مسافر ر ك ع ة هذه م س أ ل ة م س ت ق ل ة خير ذكر طيب ادرك مقيم من ص ل ا ة مسافر ر ك ع ة ا ل آ ن المقيم يلزمه ا ل ا ت م ا ن ام لا ك ف ي ه القصر مقيم يلزمه ا ل ا ت م ا م أ د ر ك ر ك ع ة يجلس مئات الشهر ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة و ي ج ز فرق ما في فرق, ما في فرق. لكن لنرسل ة ا ل رعاف كيف يتصور في الرعاف ان يتشاهد أ ر ب ع ة تشهدات طيب يا بني كيف يا بني كيف تتصور أ ر ب ع ة تشهدات يعني تشاهد معهم التشهد الاول أ و ل ل أ ثم سبقه الحدث فذهب ليتوضا وبنى على ما مضى و أ د ر ك ه في التشهد الثاني تشهد معهم التشهد ا ل أ و ل و ف ي ت ك م ركعه كيف يعني ما نستفيد لا لا ترى العلم هم من فراغ ت ك ل م و ن بس المكان الباجي ترى في غ ا ي ة ا ل د ق ا لا لا, لا, لا. استاملوها ج ي د قد يختلف تصويرها في مذهبهم عن ا ل م ا ل ك ي ة عن ب ق ي ة المذاهب لكن لا بد أ ن ي كلها و ن أ ص ل يعرفون كيف يعني يحررون المسائل و يضبطونها ف إ ذ ا أ د ر ك ا ت ش ا ه د ا ل أ و ل معهم يعني ما أ د ر ك شيء ابدا الا التشاهد الاول جاء ا ل إ م ا م جالس أ و ف ا ت ت في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فلاحق بهم أ د ر ك ت ش ا ه د الاول تشهد معهم ثم سبقه الحدث ا ثم جاء فقد ف ا ت ت في الرابعه ا ي د اعيد يعني ما أ د ر ك شيء من ا ل أ و ل ى الثنتين لا إ ذ ا أ د ر ك طاح ت ع ن ه ما تبي تشهد نعم الثانيه اولى تشهد معهم ثم لما نهى ا ت ش ه د ا ل أ و ل سبقه الحدث ا ذهب ثم تشاهد راجعوا من التشاهد ا ل أ خ ي ر طيب هي أ ر ب ع ة تشاهدات لكن ما يتسنى ما يتسنى ان تكون يجلس بكل ر ك ع ة نعم لا بعد س ن ب نقول بين كل ركعتين يرف ي ع ويتوضا إ ذ إ ذ ا جلس يتشهد ا ارعف اطلع ثم ذ ل ع بهذا ما ه تصوير مسائل يعني علمية أ و ل ى ب ا ل ن س ب ة لهم ويبقى له اثنتين إ ذ ا سلم و او يجيبهن يجيبهن ا ل س ل ه بدون تشهد ا ويقول تجلس في كل ركعه ما يتم التصوير هذا ابدا الان ا فاتو ر ك أ ولا ادرك ر ك ع و ر ك ر ب ع ي ة ت رباعيه ي د ر ك الثالث والرابع ما بينهم تشهد مع ا ل إ ي م ا ن ما يلزم لا, لا. لا لا ما في احد يقول ي ل ز م الجلوس حتى عند من يقول ان ما يدركه المسبوق اخر صلاته ما يلزمه الجلوس هاته ان يقعد ا ل ا ل ق ض من غير تعرض لصوره ما يدركه الامام لانه بيدركه مع الامام ا ل ث ا ل ث و ا ل ر ا ب ع ما ب ي ن ا تشعر ثم ي ن خ ر ك م نعم نعم ن ع طيب بدون ركعه ط ي طيب طيب طيب, طيب. لكن يصير, يصير ركعتين متواليتين بدون شخص ما ينفع ما يجعل كلامه يجلس في كل ر ك ع ة يجلس في كل ر ك ع ة منه على كل حال ما هو بنص ه يقول ما هو بنص ه ا لا ما هو بنص هذا لا هذا ما و بنص هذا هو ب ا ما ن ص هذا ما هو بنص د ذ ا م ن ص هذا ما هو ب ن ه ا ما ل و ا ما هو بنص ا م ه ذ ا ا هو ا ن ص ثم قام فخذ ر ك ع ة و ج ل س ثم عاد سنتين متواليات يبقى اشكال أربعة ش ه و د ا ت أ ر ب ع ة ش ه و د ا تشهدات أربعة و شهودات. أربعة لا ك ما يفصل بينهم التشهد ما يمكن تصويره و ولا السهو、سهو. لا ي ف ت ح ب ا ب السهو ما ي ن ت ه ل صور السهو ما تنتهي إ ط ل ا ق ا على كل حال تصورها صعب يعني تصور أ ر ب ع ة ش ا ه د ا ت في المغرب مساحل لكن ا ل ر ب ا ع ي ة تصور تشهد ا بعد كل ر ك ع ة في ص ع و ب ة الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول ما ر أ ي ك م بمن يقول ب أ ف ض ل ي ة الصيام أ ر ب ع ة أ ي ا م للتحقق من عاشورا يوم ا ل أ ح د والاثنين و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ه ولو ا ض ع ف ه الى السبت والخميس ش ت ص ي ر خمسه و س ت ة ن س أ ل ه ا عباده ان كان يتعبد بهذا وعلى هو مخالف إ ذ ا كان يتعبد بهذا في ا ل ع ب ا د ة ا ل م و ق ت ة بوقتها يعني مخالفه المنصوص عليه يوم عاشوراء ثم في ا ل أ خ ي ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ا إ ن بقيت إ ل ى قابل لاصومن لا أ التاسع يعني مع العاشر ولولا ر و ا ي ة ص و م يوما قبله أ و يوما بعده لما قلنا أ ن ا ل أ ح و ط أ ن ينظر في هلال محرم ف إ ن لم ير ى ا ل ه ل ا ل فليكمل الحجه او يصوم إ ن كان الشهر مكملا ولو بالتقويم يصوم التاسع والعاشر و إ ن كان ناقصا يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين يعني في مثل شهرنا هذا إ ذ ا صام الاثنين و ا ل ث ل ا ث ة أ ص ا ب عاشورا بيقين لكن لو كان ذو الحجه كاملا يعني في التقويم أ و في عرف الناس لقلنا يصام ا ل أ ح د والاثنين ونكون حينئذ أ ص ا ب ن ا العاشر بيقين وذلك ب إ ك م ا ل شهر ذو الحجه أنه لم يرد أي يثبت رؤيته ف أ ك م ل ه و هذا هو ا ل أ ص ل هذا هو ا ل أ ص ل ا ل أ ش ه ر الشرعيه ن ر ؤ ي ة الهلال و إ ل ا ف أ ك م ل ه كما في هلال رمضان لا يحصل لاجل لو ا ف ق على كل حال على ا ل إ ن س ا ن يتحرى يتحرى و إ ذ ا أ م ك ن ه صيام العاشر بيقين فلا مثر منه لا بد من هذا له إ ذ ا تردد كما لو قال إ ن كان غدا من رمضان فهو فرضي ل أ ن ه ليس ب إ م ك ا ن ه أ ك ث ر من هذا ولن يكلف أ ك ث ر من ذلك سلام س ل م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع ا ل ص ل ا ة حدثني احياء عمالك عن, عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ب ي ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي وهو حامل أ م ا م ة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي ي العاص بن ربيعه بن عبد شمس ف إ ذ ا سجد وضعها و إ ذ ا قام حملها وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل ع ر ا ض عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار ويجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ف ي س أ ل ه م وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر و ابا بكر فليصلي للناس فقالت ع ا ئ ش ة إ ن ابا بكر اذا رسول الله إ قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس قال مر و ابا بكر فليصلي للناس قالت ع ا ئ ش ة فقلت ل ح ف ص ة اولي له إ ن ابا بكر إ ذ ا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كن لانتن صواحب يوسف مر ابا بكر فليصلي للناس فقالت, فقالت حفصه لعائشه رضي الله عنهما ما كنت ليصيب منك خيرا وحدثني عن مالك عن ابن شاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أ ن ه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إ ذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يستاذنه في قتل رجل من المنافقين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أ ل ي س يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وان م ح م د رسول الله فقال الرجل بلى ولا ش ه ا د ة له فقال اليس يصلي قال بلى ولا ص ل ا ة له فقال صلى الله عليه وسلم أ و ل ئ ك الذين نهاني الله عنهم وحدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل ق ب ر و ث ن يعبد اشتد غ ض ر ص و ا ب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري أ ن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان ي أ م قومه وهو أ ع م ى و أ ن ه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا تكون ا ل ظ ل م ة والمطر والسير و أ ن ا رجل ضرير البصر فصليا ي رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان و ص ل ي فاشار له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن, ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ك ا ن يفعلان ذلك وحدثني يحيى سعيد عن عن مالك بن سعيد أ ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال ا ل إ ن س ا ن إ ن ك في زمان كثير ف ق ه ا ء قليل ق ر ا ء ه تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه ا ل ص ل ا ة ويقصرون ا ل خ ط ب ة يبدون أ ع م ا ل ه م قبل ا ه و ا صلى الله يبدون أ ع م ا ل ه م قبل أ ه و ا ئ ه م و س ي أ ت ي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف ا ل ق ر آ ن وتضيع حدوده كثير من ي س أ ل قليل من يعطي يطيلون فيه ا ل خ ط ب ة ويقصرون ا ل ص ل ا ة يبدون فيه أ ه و ا ء ه م قبل أ ع م ا ل ه م وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت كان ح ب العمل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه عن عامر بن سعد بن أ ب ي و ق ا س عن أ ب ي ه رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال كان رجلان يا اخوان فهلك أ ح د ه م ا قبل صاحبه ب أ ر ب ع ي ن ليله فذكرت ف ض ي ل ة ا ل أ و ل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ل م يكن ا ل آ خ ر مسلما قالوا بلى قالوا بلى يا رسول الله وكان لا ب أ س به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إ ن م ا مثل ا ل ص ل ا ة كمثل نهر غمر عذب بباب أ ح د ك م يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درن ه ف إ ن ك م لا تدرون ما بلغت به صلاته وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن ع ط ا بن يسار كان إ ذ ا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فساله ما معك وما تريد فان أ خ ب ر ه أ ن ه يريد ان يبيعه قال عليك بسوق الدنيا و إ ن م ا هذا سوق ا ل آ خ ر ة وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنى ر ح ب ة في ن ا ح ي ة المسجد تسمى البطيحاء فقال من كان يريد أ ن يلغط او ينشد شعرا أ و يرفع صوته فليخرج إ ل ى هذه ا ل ر ح ب ة الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع ا ل ص ل ا ة و ا ل ت ر ج م ة التي قبلها نعم باب العمل في جامع ا ل ص ل ا ة و هذه ا ل ت ر ج م ة باب جامع ا ل ص ل ا ة يقول الشراح في الفرق بين الترجمتين إ ن ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا في تلك ت ر ج م ة ا ل أ و ل ى تتعلق بذات ا ل ص ل ا ة و ا ل ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا في هذه ا ل ت ر ج م ة لا تتعلق بذاتها و إ ن م ا تتعلق ب أ م و ر خ ا ر ج ة عنها كحمل ا ل ص ب ي ة و تعاقب ا ل م ل ا ئ ك ة و تقديم ا ل أ ف ض ل ل ل إ م ا م ه و ما أ ش ب ه ذلك يقول رحمه الله تعالى حدثني ي ح ي ى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن عمرو بن سليم الزرقي الانصاري عن ابي ق ت ا د ة الحارث ب ل ج ب ع ي الانصاري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي وهو حامل أ م ا م ة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا م ه عرابها نعم مفعول اسم الفاعل و ا ل إ ض ا ف ة ما يمكن حامل أ م ا م ة نعم حامل أ م ا م ة منذر من ي خ ش ا ه ب ا ل إ ض ا ف ة أ و منذر من ي خ ش ا ه إ ن الله بالغ طيب القراءه ث ا ن بالغ أ و أ م ر ه يجوز الوجهان وهناك صور يترجح فيها ا ل إ ض ا ف ة و صور يترجح فيها العمل وبنت نعت أ و بدل أ و بيان من أ م ا م ه و على ر و ا ي ة العمل تكون بنت و على ا ل إ ض ا ف ة تكون بنت ي زينب بنت ي رسول الله صلى الله عليه و سلم نسبت ل أ م ه ا لشرف ا ل ن س ب ة إ ل ي ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و إ ل ا ف أ ب و ه ا معروف و لذا قال و ل أ ب ي العاص بن ر ب ي ع ة ل أ ب ي العاص بن ر ب ي ع ة بن عبد الشمس ذكر أ ب و ه ا امامه م ن ت أ ب ي العاص ل أ ب ي العاص بن ربيعه ابو العاص أ ب و ه ا أ س ل م قبل الفتح وهاجر و أ س ل م ت قبله زينب وبقيت وردها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليه بالعقد ا ل أ و ل و ل أ ب ي العاص ابن ر ب ي ع ة ه ذ ه ر و ا ي ة الجمهور ع ن مالك و رواه يحيى بن مكير و معنى بن عيسى الخزاز و أ ب و مصعب الزهر ي و غيرهم من ر و ا ة ع ن مالك فقالوا ابن الربيع و ل أ ب ي العاص ابن الربيع وهو الصواب وهو الصواب وزعم الكرمان ان المخالفه من البخاري المخالفه من البخاري نعم في البخاري ولي ا العاص بن ربيعه يعني اذا تسنى للكرمان ان يكون ا ل م خ ا ل ف من البخاري في كتابه هل يتسنى له ان يكون ا ل م خ ا ل ف البخاري في المغطى من البخاري في المغطى ما يمكن هذا وهم زعم الكرمان ان ا ل م خ ا ل ف البخاري والصواب انه ممن روى عن مالك ممن ذكر و زعم بعضهم أ ن ه منسوب إ ل ى جده و أ ن ه ابن ربيع ابن ربيعه و رده عياض و القرطبي و غيرهما ل ي ط ب ا ق النسابين على خلافه هو أ ب و العاص ابن ربيعه ابن عبد ا ل ع ز ة ابن عبد الشمس النسابون يتفقون على هذا امام هذه تزوجها من علي رضي الله عنه بعد وفاه ف ا ط م ة ف إ ذ ا سجد وضعها السجد وضعها و هذا صريح في كون العمل منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و أ ن ه هو الذي يحملها و هو الذي يضعها اذا قام حملها ل أ ن منهم من زعم كالخطابي انها تعلق به من غير عمل منهم تتعلق به افته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فكانت تتعلق به إ ذ ا قام و اذا لا صريح الروايه ر ؤ ي ت ه ف إ ذ ا س ج د وضعها و إ ذ ا قام حملها و أ ش ك ل مثل هذا العمل على بعض العلماء لا سيما من ا ل م ا ل ك ي ة ل أ ن هذا العمل لا يجوز عندهم في ا ل ص ل ا ة أ ش ك ل عليهم ث ل ا فمنهم من قال هذا في النافله لا في الفريق جاء في ر و ا ي ة أ ن ه ي أ م الناس و في ر و ا ي ة كنا ننتظر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ص ل ا ة الظهر أ و العصر اذ خرج علينا وهو حامل أ م ا م ه هذه نافله ولا ف ر ي ض ة فريضه روى أ ش ه ب عن مالك أ ن ذلك ل ل ض ر و ر ة لعدم وجود من يكفيه أ م ر ه ا وهذا الكلام ليس بصحيح ل أ ن بيوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع م و ر ة روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أ ن الحديث منسوخ يقول ابن عبد البر لعله نسخ بتحريم العمل في ا ل ص ل ا ة لكن لا داعي, إلى القول لا داعي الى القول بالنسخ لان هذا العمل عند جمهور أ ه ل العلم لا إ ش ك ا ل فيه صحيح فيه حركه لكنها غير م ت و ا ل ي ة و ا ل آ د م ي طاهر و ما في جوفه معفو ن عنه فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يفعل مثل هذا الفعل لبيان الجواز لبيان الجواز ط م أ ن ي ن ة م و ج و د ة ولولا مثل هذا العمل منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي فعله لبيان الجواز لتحرج كثير من الناس حينما يحتاج و الى مثل هذا العمل يعني لولا وجود هذا ا ل أ ص ل الذي يبيح مثل هذا العمل لو وجد الحرج و ا ل م ش ق ة من كثير من الناس لا سيما أ ه ل التحري والحرص يعني قد يوجد ا ل ح ا ج ة إ ل ى مثل هذا العمل و إ ذ ا لم يوجد له أ ص ل لا شك أ ن ه م سوف يتحرجون على سبيل المثال قد لا يوجد من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن عن ظهر القلب لكن يوجد من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن نظر و أ ر ا د أ ن يصلي بالناس و معه المصحف نقول الحديث أ ص ل في جواز ا ل ق ر ا ء ة في المصحف و حمله و و ض ع ه نعم عند ا ل ح ا ج ة ل أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر تقدر بقدرها و لا يتوسع فيها على كل حال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فعل ى هذا لبيان الجواز و لرفع الحرج و م شق عن أ م ت ه هو فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لبيان الجواز ف إ ذ ا و ج د الشخص في مجتمع أ و بين أ ن ا س يشددوا في هذا ا ل أ م ر و ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تحرك ظ ن به الظنون أ و يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا ا ل أ م ر عندهم نعم و بيان السنه لهم لا ب أ س من فعله نقول هذا من باب التعليم ل أ ن هذه النصوص وينبغي أ ن يعنى بها طلاب العلم و العلماء في تطبيقها علاجا لمشاكل الناس نعم يعني لو ر أ ي ت واحد يتحرك قلت قوم ا ل ل ه قانتي نعم و ا ل ح ر ك ة و تكلم عن ا ل ح ر ك ة و أ ن ه ا مؤثره ل ل ص ل ا ة لكن لو رجت شخص يبالغ في هذا ا ل أ م ر و يرى أ ن كل ح ر ك ة م ؤ ث ر ة ل ل ص ل ا ة لا مانع ان تحمل ا ل ط ف والنبي عليه الصلاه والسلام يقول حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج حدثني عن مالك عن ابي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان عن ا ل أ ع ر ج عبد الرحمن بن هرمز لا نخلط بينهما عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار يتعاقبون فيكم أ ي ت أ ت ي ط ا ئ ف ة عقب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى يتعاقبون فيكم بمعنى ان ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ت أ ت ي عقب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى وهذا يرد عليه قوله و يجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر كيف ت ع ا ق ب و ن هم يجتمعون نعم عددهم كبير بحيث يكون بعضهم ي أ ت ي عقب ذهاب البعض وبعضهم يجتمع مع بعض الدفعات نعم يتعاقبون فيكم ملائكه من يعرب يتعاقبون ملائكه بدل لكن من قالوا ان الملائكه هم الفاعل ت ع ا ق ب و ن فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار على ل غ ت ي بلحارث التي يسمونها ل غ ة كلام البراغيث وهذه لها ما يشهد لها من النصوص وفي ل غ ة العرب ي ة الحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري ا ل م ل ا ئ ك ة يتعاقبون ا ل م ل ا ئ ك ة يتعاقبون ملائكه بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار و في مسلم و ا ل م ل ا ئ ك ة يتعاقبون فيكم و حينئذ لا يكون في شاهد لهذه ا ل ل غ ة لكن هذا المثال يذكر في كتب النحو على هذه ا ل ل غ ة يتعاقبون فيكم بل بعضهم جعل هذه ا ل ل غ ة م ن س و ب ة إ ل ى هذا الحديث على ل غ ة ي ت ع ا ق ب و ن فيكم و على كل حالها ل غ ة ق ب ي ل ة من العرب و لها شواهدها من النصوص و من الشعر يلومونني في اشتراء النخيل أ ه ل ي و لها الشواهد م و ج و د ة في الشروح ا ل ع ر ف ي ة و غيرها ملائكه بالليل و ملائكه بالنهار وهل هؤلاء ا ل م ل ا ئ ك ة هم ا ل ح ف ظ ة أ و غيرهم خلاف بين أ ه ل العلم لكن المرجح أ ن ه م هم ولا غيرهم غيرهم لماذا ل أ ن الحفظه لا ي ف ا ر ق ه م ل أ ن الحفظه لا يفارقون م ل ا ئ ك ة بالليل و م ل ا ئ ك ة بالنهار ويجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر يجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ص ل ا ة الفجر لا اشكال فيه ل أ ن ه ا م ش ه و د ة هذا م ع ن كون ص ل ا ة الفجر م ش ه و د ة و ق ر آ ن الفجر إ ن ها كان مشهودا والمراد ب ا ل ق ر آ ن الفجر ص ل ا ة الفجر وهي م ش ه و د ة يشهدها الملائكه ملائكه الليل والنهار لكن ماذا عن ص ل ا ة العصر لكن هل هي مشهوده ولا لا م ش ه و د ة وش معنى تخصيص الفجر بكونها مشهوده والمعنى الموجود فيها موجود في العصر على هذا الحديث نعم هو المقصود ب ا ل ق ر آ ن ا ل ص ل ا ة ا ل ق ر آ ن المقصود فيه ا ل ص ل ا ة نعم ما تكون مشهوده على هذا إ ذ ا صارت س ر ي ة ما تكون مشهوده ة النص ا ل الحديث اللي عندنا يجتمعون معنى الشهود في ص ل ا ة الصبح موجود في ص ل ا ة العصر ايش معنى ان الفجر مشهودا والعصر نعم يعني ما جاء في ص ل ا ة العصر معروف ومحفوظ وكونها إ ح د ى البردين معروف مع الصبح لكن إ ش ك ا ل ن ا واضح ومحدد ص ل ا ة الفجر م ش ه و د ة ايش معنى مشهوده يجتمع فيها م ل ا ئ ك ة الليل والنهار إ ذ ن لم خصت بكونها مشهوده د ن العصر نعم يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أ و ل ص ل ا ة الظهر مثلا إ ذ ا زالت الشمس يعني هل تشهد والنهار باق فيه نعم ل أ ن معنى التعاقب هذا ملائكه ليل وملائكه نهار ف إ ذ ا جمعت ص ل ا ة العصر في منتصف النهار نعم يحصل هذا التعاقب ولا ما يحصل يعني باقي على النهار ن ص ف على كل حال النص الذي بين أ ي د ي ن ا يدل على أ ن ه ا م ش ه و د ة نعم ويبقى ان كونها م ش ه و د ة يعني إ ذ ا على أ ص ل ه ا في وقتها نعم يعني كون من يشهدها اكثر و ت س م ي ة ص ل ا ة الفجر ب ق ر آ ن الفجر يدل على أ ن ا ل ق ر ا ء ة لها نعم لها م ز ي ة وجاء أ ي ض ا مقرونا بمثل هذا الحديث ف إ ن استطعتم ل ان تضاموا ع ص لا ة لا تغلبوا عن ص ل ا ة قبل طلوع الشمس و ص ل ا ة قبل غروبها ولذا جاء في خ ب ر أ ن ا ل ر ؤ ي ة للباري جل وعلا في طرفي النهار و أ ن أ س ع د الناس بها من يحافظ على هاتين الصلتين وهما ل ب ر د ا ن وذكرنا أ ن ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين هو يصف حال المقربين و يصف حرصهم على القرب من ا ل إ م ا م في ص ل ا ة الصبح و تدبرهم لقراءته له أ ث ر كبير في صلاح القلب ل أ ن هذه ا ل ص ل ا ة م ش ه و ر ة يقول ذكر السيود استدراك ا على ب ن حجر ان ا ل ح ف ظ يفارقون ا ل إ ن س ا ن و ذكر على ذلك الحاكم لا يفارقونه إ ل ا في حال غير كمال لا يفارقونه الا على حال غير كمال يعني في قضاء ح ا ج ة وهو جنب و نعم لكنهم مع ذلك هؤلاء يتعاقبون مع ن انهم يفارقون م ل ا ئ ك ينزلون و م ل ا ئ ك يصعدون لو قلنا إ ن ه م هم الحفظه لما صار ل ص ل ا ة الصبح والعصر م ز ي د حفظه موجودين في ص ل ا ة الظهر موجودين في ص ل ا ة المغرب موجودين في ص ل ا ة العشاء لو قلنا إ ن ه م هم الحفظه موجودون في كل الصلوات ا موجودون في النوافل ثم يعرج الذين باتوا فيكم ثم يعرج الذين باتوا فيكم هذا دليل على أ ن ه م الذين شاهدوا ص ل ا ة الفجر الذين باتوا فيكم ثم يعني حضروا شاهدوا ص ل ا ة الفجر يعرجون نعم الذين شاهدوا ص ل ا ة الفجر يعني هل يمكن أ ن يقال مثل هذا في الذين شاهدوا ص ل ا ة العصر باتوا نعم كيف البيتوته بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم هم قالوا تخصيص الذين باتوا دون ا ل آ خ ر ي ن من باب الاكتفاء كما في ق و ل تعالى سرابي ن ت ق ي ك م الحر يعني والبرد ومراده ب هذا ان الذين يعرجون الذين باتوا هذا ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة الصبح ويعرج الذين شهدوا ص ل ا ة العصر نعم ممن وجد في النهار غير الذين باتوا الذين كانوا هذه أ ش ب ه نعم على كل حال تخصيص هؤلاء يقول اهل العلم أ ن الليل م ا ظ ن ت معصيه ل أ ن فيه استتار وفيه خ ف اختفاء ء ا عن ا ل أ ن ظ ا ر فالتنصيص على هؤلاء الذين باتوا نعم لتحذير العصاه تظنونكم ما كتب عليكم شيء في هذا الليل لخفاء فعلكم ي هؤلاء الذين باتوا فيكم يعرجون مسجلين ما صنعتم ومع ذلكم ي س أ ل ه م الله جل وعلا وهو بهم أ ع ل م لاظهار ا ل ح ك م ة في خلق ا ل إ ن س ا ن ي س أ ل ه م و هو أ ع ل م بهم ي س أ ل ا ل م ل ا ئ ك ة كيف تركتم عبادي ا ليظهر ل ي في عالم الشهود ل ل م ل ا ئ ك ة و يبين لهم أ ن قولهم السابق تجعل فيها من يفسد فيها و ي س ب ك الدماء أ ن ه له ح ق ي ق ة و لا ما له ح ق ي ق ة نعم ليس على إ ط ل ا ق ه ل أ ن ه م ع م م اتجعلوا فيها من يفسد فيها ل أ ن ه وان وجد من يفسد إ ل ا أ ن ه وجد تركناهم و م ص ل و ن و أ ت ي ن ا ه م ا ل ل م ص ل ي ن ويوجد من يفسد ويوجد من يتعبد كما قال الله جل وعلا إ ن سعيكم لشتى كيف تركتم عبادي كيف تركتموهم ل أ ن ا ل أ ع م ا ل بالخواتيم ل م يقل كيف وجدتموهم يعني اي لما وصلتم إ ل ي ه م كيف وجدتموهم المقصودون كيف تركتموه في آ خ ر ا ل أ م ر ل أ ن ا ل أ ع م ا ل بالخواتيم فيقولون تركناهم ا م ص ل و ن و اتيناهم ا م ص ل و ن ف ب د أ و ا بالترك ل أ ن ختم العمل أ و ل ى من ب د ا ي ة نعم و إ ن كانت ا ل ب د ا ي ة من حيث الزمن م ت ق د م ة لكن من حيث ا ل أ ه م ي ة الختم أ و ل ى من ا ل ب د ا ي ة هذا ي س أ ل يقول هل يسن الخروج إ ل ى المسجد إ ذ ا تيقن فوات ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى وكان يرجو أ ن يدرك ج م ا ع ة أ خ ر ى بعدها نعم إ ذ ا كان يرجو جماعه اخرى فالخروج له مبرر ل أ ن ص ل ا ة الرجل مع آ خ ر أ ز ك ى من صلاته وحده وفي تحصيل ل أ ج ر ا ل ج م ا ع ة ولا شك أ ن هذا هدف صحيح ومقصد شرعي يقول افضل الكتب ل إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن ذكرنا مرارا ً أ ن المتقدمين لهم كتب في إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن للنحاس وللعكبر و ل ل م ت أ خ ر ي ن أ ي ض ا ً مساهمات ج ي د ة كتب م ب س و ط ة في إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن يحسن ان يتمرن عليها طالب العلم ولعل من أ ج و د ه ا إ ع ر ا ب ا ل ق ر آ ن لمحيط دين درويش معاصر هناك من كتب منها ما يبلغ ا ل ع ش ر ة المجلدات ومنها ما يزيد فهذه الكتب ن ا ف ع ة كتاب محيط دين درويش هذا إ ع ر ا ب تفصيلي لكل ك ل م ة من كلمات ا ل ق ر آ ن هناك كتب من كتب التفسير تعنى باعراب ا ل ق ر آ ن ووجوه ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ب ل ا غ ي ة منها البحر المحيط ل أ ب ي حيان عنايته النحو ف ا ئ ق ة و ا ل إ ع ر ا ب هناك أ ي ض ا بيان وجوه المعاني والبيان في تفسير أ ب ي السعود والكتب في هذا ك ث ي ر ة جدا وحري لطالب العلم ان يعنى بها ل أ ن ه بهذه ا ل ط ر ي ق ة يضبط ا ل ع ر ب ي ة ويستعين بذلك على فهم كتاب الله عز وجل هذا يقول ا ن طالب في الهند وعائف مع ع ا ئ ل ة ي ق و ل م س ي ح ي ة يعني نصارى ليتعلم ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة و ي أ ك ل ليشرب معهم فما الحكم الشرعي هذا شخص عايش في بيت فيه رجال و نساء ليسوا من محارمه لا يجوز له البقاء معهم ولا ل ح ظ ة إ ل ا إ ذ ا كان في قسم الرجال فقط و لا يدخل على النساء إ ن ه ن ليس من محارم يقول ق ن ا ة ف ض ا ئ ي ة ب ث م ج م و ع ة من البنات يعرضن انفسهن للزواج على التلفاز و تقوم ا ل ق ن ا ة بعرض تصرفاتهن من أ ك ل و شرب و لبس ومعظم الناس تتحدث عنهم السؤال هل م ت ا ب ع ة مثل هذه القناه حرام نحب ل ع ر ض هذه الصور صور النساء في مثل هذه القنوات لا شك أ ن ه يتيح النظر إ ل ي ه ن من قبل الرجال ا ل أ ج ا ن ب وهذا بحد ذاته حرام فضلا عن تعرض هذه النساء على أ و ض ا ع تغري بهن المقصود أ ن مثل هذا لا يجوز النظر إ ل ي ه بحال والله المستعان يقول هل يجوز ل ل ف ت ا ة نصح الشباب من المسلمين للدين ا ل إ س ل ا م ي عبر الانترنت بحيث يسمعون صوتها تقول تدخل ق و ل ت مواضع الدردشه وتنصحهم بما يفيدهم في دينهم هذه يخشى عليها من ان تفتن, من أن تفتن. فخير لها أ ن لا تكلم الرجال وكلام م ر أ ة ا ل ر ج ا ل الاجانب لا يجوز إ ل ا بقدر ا ل ح ا ج ة إ ذ ا لم يوجد لها من يقضي حاجتها ك ا ن صوتها طبيعيا بما انه ليس فيه خضوع تقضي حاجتها تشتري ما تضطر إ ل ى شرائه المقصود أ ن مثل هذا التوسع غير مرضي في ا ل ش ر ويفتح أ ب و ا ب من الشرور لا يمكن السيطره عليها فعليها أ ن تقتصر في ا ل د ع و ة على محيطها من النساء يقول هل الذي ملك على خطيبته و سجل المبلغ في العقد و من ثم ط ل ب ا ل ز ي ا د ة هل ا ل ز ي ا د ة تكتب في العقد أ م لا ا ل ز ي ا د ة تكتب في العقد يعني ا ل آ ن عقد على مهر معين على مبلغ معين هو المهر و الصداق لا يجوز لهم أ ن ي ط ل ب و ا ا ل ز ي ا د ة بعد ذلك و إ ذ ا طلبوا و أ ل ح ق ه ا بالمهر و أ ر ا د كتابتها في العقد من أ ج ل أ ن تحفظ له حقوقه فيما لو طلبوا الفراق فهي جزء من المهر إ ذ ا كانت هذه ا ل ز ي ا د ة بقصد المهر لا على سبيل ا ل إ ه د ا ء إ ذ ا كانت تبعا للمهر ف إ ذ ا أ ر ا د و ا حل هذا العقد بخلع يلزمهم دفع جميع ما دفعه إ ل ي ه م يقول ا م ر أ ة ت أ خ ذ حبوما ع الحمل من وراء زوجها يعني خ ف ي ة عليه لتمنع ا ل إ ن ج ا ب و ذلك لتضررها منه و ت س أ ل هل يجوز لها ذلك لا يجوز لها إ ل ا بموافقته ل أ ن الولد حق للطرفين لا يجوز له ان يجبرها و لا يجوز له لها ن ت أ خ ذ هذه ا ل ح ب و م غير علمه ل أ ن ه حق للجميع لكن إ ذ ا ثبت أ ن ه ا تتضرر بتقرير طبي من طبيب ث ق ة لا يجوز ل ا ان ي ر ز م ه بما يضرها لكن الشرع لم يتركه دون حل لم يتركه الشرع دون حل له أ ن يتركها حتى تنظم إ ن ج ا ب ه ا بما لا يتعارض مع صحتها و قدرتها و له أ ن ينظر إ ل ى ز و ج ة أ خ ر ى ل ل إ ن ج ا ب على كل حال الشرع ما ترك مثل هذه ا ل أ م و ر دون حل ولا حل يقول ا م ر أ ة م ف ص ل ه عن زوجها ولديها تقول طفلين منه طفلان لكنه يهددها ب أ ن ه سياخذ ابناءه ه ر أ منها ل أ ن ه م تعلمهم الدين ا ل إ س ل ا م و هو لا يريدون ا ش ؤ و ا على الدين و كلما يذهب هذا الولد إ ل ى أ ب ي ه اخطاء م ط ب ع ي ة ك ث ي ر ة كلما يذهب هذا الولد إ ل ى أ ب ي يعود و قد تغير تفكيره و يقول لوالدته لا أ ر ي د ك والدي اشترى لي جوال و ساتحدث معه و س أ ذ ه ب إ ل ي ه و نصيحتهم اذا خشي على الولد و من أ ع ظ م ما يخشى عليه في أ م ر دينه إ ذ ا خشي عليه من والده أ و من والدته فللطرف ا ل آ خ ر المطالبه عند القضاء برفع يده عن ا ل ح ر ا ن ة و حينئذ لها ذلك لها أ ن تطالب برفع يد ا ل أ ب إ ذ ا كان غير موثوق في تربيته لولده ف ا ل ح ض ا ن ة تنتقل منه و كذلك ا ل أ م إ ذ ا خشي على الولد أ و على البنت منها ف إ ن ه ا ترفع يدها عن ا ل ح ض ا ن ة يقول في هذا الوقت ارتفعت س ع ا ر الحديد و أ ن ا أ ر ي د بناء بيت في المستقبل القريب إ ن شاء الله تعالى فهل يجوز لي دفع عربون ا ل حجز ك م ي ة الحديد التي أ ر ي د على أ ن أ د ف ع بقيه الثمن عند الطلب حتى يكون شرائي للحديد ب ا ل س ع ل المعتاد على كل حال إ ذ ا اشتريت من ا ل آ ن عقدت ا ل ص ف ق ة مع صاحب الحديد من ا ل آ ن ودفعت له العربون ورضي ب ت أ ج ي ل الثمن ورضيت ب ت أ ج ي ل المثمن نعم على أ ن يكون دفع الثمن عند استلام ا ل ب ض ا ع ة ما في شيء و أ ه ل العلم يختلفون في العربون هل هو ملزم بمعنى أ ن ه يضيع على الدافع في مقابل حجز ا ل س ل ع ة أ و هو من أ ك ل أ م و ا ل الناس بالباطل على كل حال الحديث الوالد فيه ضعيف و القضاه كل له اجتهاده في هذه ا ل م س أ ل ة ل ن ه ا ا ج ت ه ا د ي ة لا شك أ ن من أ م ض ا ه له حظ من النظر باعتبار حبس ا ل س ل ع ة و ت و ف ي ت الزبائن و من قال إ ن ه أ خ ذ م ا ل من غير عوض مقابل أ ي ض ا له وجه ف ا ل م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة يقول شاب عمره تسعه عشره س ن ة يقول ان أ م ه تكون معه بوجهين اذا أ ر ا د ت مني شيء تستلطفني و تدللني و إ ذ ا ر أ ت مني ش ي ء لا تريده تصيح علي و تغضب علما ب أ ن هذا الشاب يريد أ ن يقيم بعيد عن والدته و مقصر ا ل ص ل ا ة و لا يعلم عن الدين ا ل إ س ل ا م ي كثيرا على كل حال ا ل أ م لها حقوق و برها واجب بل من أ و ج ب الواجبات بعد حق الله جل و علا حقها أ ع ظ م من حق ا ل أ ب ف إ ذ ا طلبت منك شيئا تستطيعه لا تردد في ت ل ب ي ة طلبها بما لا يضرك و عليها أ ي ض ا أ ن تغير من أ س ل و ب معاملتها و لا يلزم ان تصيح و تغضب ل أ ن هذا المؤمن ليس على هذه ا ل ش ا ك ل ة بل عليه ان يسلك ا ل أ س ل و ب المناسب للطلب و ا ل أ س ل و ب المناسب للتربيه فالرفق الرفق و الرفق ما دخل لشيء الا زانه و العنف لا ي أ ت ي بخير و الغضب مذموم و هم من الشيطان يقول لنا لا أ ح ذ ر من العمل إ ل ا مع ذ ا ن المغرب ف أ ص ل ي و أ ن ا م ل أ خ ذ ق ص ط ا من ا ل ر ا ح ة و أ و ص ي أ ه ل ي بايقاظي ل ى اذان ا ل ع ش ا ء ل ل ص ل ا ة و حضور الدرس ف ه ل عليه ش ي ء ل ا هم قالوا ا ل ك ر ا ه ي ة انهم ل قبلها لمن يخشى عليه ف و ا ت ا ل ص ل ا ة نعم يقول من أ ح س ب أ ن ه سب نفسه ثم انتبه لما قال واستغفر فالم ذلك ما سب من نفسه إ ن شاء الله تعالى هل معنى ذلك وجود بدعه حسنه و بدعه س ي ئ ة ذكرنا أ ن ه ليس في البدع ما يمدح ولا يستحسن ل أ ن الحديث يقول وكل بدعه ضلاله ما حكم أ ن يسب الله أ و الدين والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ما أ ذ ى أ ع م ل إ ذ ا كنت واقفا عنده سب الدين وسب الله جل و علا هذا ن س أ ل الله ا ل ح ا ف ظ خطر عظيم هذا خطر عظيم و كفر عند اهل العلم و بعضهم يقول انه لا تقبل ت و ب ة لا تقبل من سب الله و سب الرسول و سب الدين ن س أ ل الله ا ل ح ا ف ظ ه و اذا كنت واقفا عنده عليك الانكار عليك ا ل إ ن ك ا ر ما حكم من ت أ خ ر عن ا ل ص ل ا ة ثم لم يدرك ا ل إ م ا م في ا ل ف ر ا ع ة ا ل أ خ ي ر ة ثم سلم ا ل إ م ا م و قام ليكمل ما تبقى عليه من ا ل ص ل ا ة ثم عاد ا ل إ م ا م ليسجد سجود السهو فعل يجب عليه يسجد مع ا ل إ م ا م أ و يكمل ما تبقى عليه من ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان قد انفصل عن ا ل إ م ا م و شرع في ا ل ر ك ع ة ر ك ع ة القضاء فيسجد بعدما يسلم يقول لنا على ابواب الزواج, الزواج من خ ط ي ب الذي دامت خطبتنا س ن ة ك ا م ل ة و خ ط و ت ه ا و كان لا زال أ ب و ه على قيد ا ل ح ي ا ة و توفاه الله قبل ف ت ر ة ق ص ي ر ة قبل أ ن يتم العقد بيننا و ليس ل ا ا خ و نهائيا سوى أ ر ب ع اخوات ك ل ه م متزوجات و لها خال و أ ب ن ا ء الخال و لها أ ب ن ا ء العم فمن ا ل أ و ل ى ا ل أ و ل ى أ ب ن ا ء العم لكن بعد أ ن يعينوا من قبل القاضي و الحاكم ل أ ن السلطان ولي من لا ولي له ف إ ذ ا عين الحاكم أ ح د ا وليكن م ن العمل أ ن ه ع ا ص ب اما الخال ليست له ولايه الا ب ا ل و ص ي ة إ ذ ا اوصل الاسد يقول هذا ورد شيء في ا ل س ن ة عن صيام يوم ع ا ش و ر ة و أ ن ه يجب أ ن تصوم يوما قبله ويوما بعده جاء في ا ل س ن ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال احتسب ع ل الله ان يكفر ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة هذا ب ا ل ن س ب ة ليوم ع ا ش و ر ة ثم من باب م خ ا ل ف ة اليهود قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو ان بقيت ه إ ل ى قابل لاصومن م التاسع يعني مع العاشر و ج ا ه د قوله صوموا يوما قبله أ و يوما بعده أ م ا وجوب أ ن يصام يوم هو الصيام هو ليس بواجب فضلا عن يوم قبله أ و ي و م بعده امراه ت س أ ل و تقول ب أ ن ه كان لديها ر ب ع خوات فضيه لم تكن تعرف قيمتها و مكثت معها قرابه الخمس و ث ل ا ث ي ن عاما لم تخرج زكاتها و تقول إ ن ه ا لم تكن تلبسها و تحتفظ بها بل كانت مهمله مما أ د ى لضيائها و قبل سبع سنين وجدت شبيها لها في السوق و كانت قيمتها ستون ريالا أ ر ب ع خواتم من ستين مئه و اربعين ريال أ ق ل من النصاب فلا ز ك ا ة فيها و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن